بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف انبياء المرسلين وعلى اله وصحبه ومن على نهجه الى يوم الدين اما بعد فقد شرع مصنف رحمه الله في هذه الجمله في بيان الاحكام المتعلقه بعقبيه الأولاد وقد ثبتت نصوص شريعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديان أحكام عطية الأولاد وهذه المسألة تعتبر من أهم المفائل نظرا لعموم بلوا بها وكذرت حاجة الناس إلى نعجة أحكامها وقد جرت عادة العلماء والألمة الفقهاء أن يذكروا مسائل أحكام هذه المسألة في كتب الحديث والفقر ففي كتب الحديث تذكر في باب الهبن ويأتني العلماء رحمهم الله بديان مسائلها في أحاديث الهبن كما هو صنيع عدة الحديث وأصحاب السنن رحمهم الله وأما الفقهاء فإنهم يذكرون احكامها ومسائلها في باب العطية والهدد بيّن رحمه الله في هذه الجنة أنه يجب على الوالد أن يسوي ويعدل في عطيته لأولاده قوله ويجب الواجب ما يساب فاعله هو يعاقب تاركه وبناء على هذه العبارة فإنه يلزم الوالد إذا أعطى أحد أولاده أميرة البقية والدليل على ذلك عدة نصوص وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب هذه النصوص ذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب الإيمان احمد في رواية عنه وكذلك داوود الظاهري وإشحاق المراهويه وطاروس المسلسان وغيرهم من أئمة السلف رحمه الله برحمة الله طارو فرد لازم وواجب على الوالد وعلى الوالدة أن تعدل بين أن يعدل بين أولادهم ولا يحضلوا بعض الأولاد على بعض إلا في أشوال مستثناء ومسائل معينة نذكرها نساء الله تعالى هذا القول خالصا مذهب الجمهور الجمهور يقولون لا يجب إنما يستحب والأفضل والأكمل إذا كان لك الولد أن تسوي دينه في العقية لكنه ليس بلازم عليه استدل من قال بالوجود بدليل الكتاب والسنة أن دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب إن الله يأمر بالعدل والعدل إنما يكون في رعية الإنسان فالأبناء والبنات رعيا كما أخضى من صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فواجب أن يعدل من ولي أمور الأولاد بينهم لأن الله أمر بهذا العجل فلو فضل الوالد أحد أولاده على غيره من إخوانه وأخواته إن هذا ليس بالعدل والدليل على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كما فدثوا الصحيحين من الحديث أن محمان بن بشير قال إني لا أشهد على جور فجعل تفضيل بعض الولد على بعض من الجور والله يقول إن الله يأمر بالعدل فإذا كان العدل واجبا مأمورا به فضده الجور والظلم وهو ملي عنه شرعا فإذا ذلت السنة لأن تفضيل بعض الولد على بعض ليس من العدل كان مأموراً كان ذلك دليلاً على أنه يجب تجب المساوات في العطية بين الأولاد كما هو مذهب من ذكرنا من الغلماء رحمه الله أما الدليل الثاني فحديث المعنان من جشير رضي الله عنه وعن أبيه وله قصة ثابتة بالصحيحين أن أمه عمرة بنت رواحة من رواحة رضي الله عنها سألت أباه أن يعطيه عقية فأعطاه عقية وقالت له أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق وارده بشير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يشهد على عقيته بولده فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولد كان مثل هذا قال لا قال في رواية اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وفي رواية أشهد على هذا غير وفي رواية سووا بين أولادكم وفي رواية إني لا أشهد على جو هذا كله يدل دلالة واضحة على أنه يجب على الوالد أن يصور في عضيته وهبثه بين أولاده وأن لا يفضل أحدا منهم على الآخرين فمن خلال هذا النقص من كتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الأعنى يجب على الوالد أن يعدل يجب وفرض عليه إن العقل يدل على ما دل عليه النقل فإن الشريعة قامت على جلب المطالح وذرء المفاسد والعطية شرعت بجلب المصلحة وذرء مفتدة ولذلك دعلة الهدى زيادة في النحبة وطلب للقربة والمودة فإذا كانت العطية لبعض الولد بدون ذعب توجد الشحناء والبغضاء وإغارة تجور بعضها على بعض كان هذا من أعظم المفاتب وأعظم السرور لأن من أعظم ما يكون من الشرط قطعة الرحمة فتلقطع أواصر المحبة بين أولى الناس بالمحبة وأولى الناس بالقرب والألفة وهم الإخوان والأخضاف وتشهد هذا أيضا أصول الشريعة ولذلك قصة يوسف عليه السلام مع إخوته الأصباح قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن اصبر ان عدانا في ظلام الليل وهذا يدل يعني يدل ان الله تعالى قد كان في قصص من عظره للالانباء ما كان حديث المسكره الله جعلها عبره لكل والد مع ولده نبهه على مشاعر اولاده نبهه على ما يكون في نفوس من الالم والحزن والحزن إذا حظنا اخاه عليه او حظنا اخته عليه ومن هنا نقول إن نقل والعقل دامنان على نزود التعديل وعدم دراج التفضيل إلا إذا يوجد المدرر الشرعي لذلك التفضيل ذهب الجمهور إلى أنه ليس دراجة الجمهور يقولون نحن نسلم بهذا الحديث ونسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا وهذا أمر والأمر للوجود يفهم من حيث الاصل انه الوجوب لكن لما جاءت الروايه الحسابته الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ناقش عمرا ناقش بشيرا فقال له ايسرك ان يكون لك في البدل سواء هل يسرك أن يكون بالغين مثل ذره واحدا فلا يمتنع بعضهم عن الذر قالوا فهذه عله هذا سؤال لما ثابت التنبيه على العلّة التي من أجلها أمر بالنساوات فالعلّة هي خوف أن أن كما أنه بشبه أن يكون له في ذر السواء ينضر في أن تكون عطيته لهم السواء وأن لا يفضل بعضهم على بعض قالوا فنصرف النفط من ظاهر موجب للوجوب إلى النبض والاستخدام والقول بالوجوب مختار من خمس رحمه الله هو أولى القولين بالصغار من شاء الله تعالى أنه يجد على الوالد وعن الوالد أن بين أولاده في العقية وأن لا يفضل أحدا على أحد حتى كان الثلاث صالح رحمه الله من أشد الناس هذا كان يسوءون بين الأولاد حتى في القبلة لو قبل ولدا بجوار أخيه قبل حقاهمها ولا يفضل ولدا على ولد خشية أن يقع بينهم ما, ما يكون منذبا لدخول الشيطان على القلوب فيسردها ويقطع أواصر المحبة بين الأقالب يقوم المصنف رحمه الله ويجب يجب التعديل في عقية أولاده ويجب التعديل يجب التعديل في عقية, في أولاده, يجب التعديل في عقية في أولاده يجب التعديل طبعا عن الوالد يشمل الأم الوالد الأب والوالدة في عطية أولاده الأولاد هنا يشمل الذكر والأنثة فيسويه بين الذكر والأنثة فكما أعطى الذكر في مطلق عطية فرق بين استفسية في مطلق العطية وبين استفسية في قدر العطية فكما أعطى الذكر يُعطي الأنثى لكن القدر الذي أعطاه للذكر يكون مثل حظ الأنثى لأنها قسمة الله من فوق سبع سماوات ولذلك قال رحم الله على قدر إرتهن فجعل للذكر باحتمال الأنثى وهذا استحبه بنا يرضى قسم الله وإنه السلف منه من قال إنه هو الأصل لأن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض قسمة الله لكن تولاها في كتابه وعلى مثال رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الهديث أنه مفضل الذكر على الأنساء ونصوص الكتاب والسلم كلها دامة على هذا ولا يستطيع أحد أن نرد شيئا حكم الله به من فوقه في العثمان قد خلق آدم بوجه من فخفيه من روح وأستدله الملائكة ثم خلق حواء من بعد ذلك من آدم وفرق بين تكريم آدم النسخ بالروح وتسجود الملاعكة له وتشريفه والتكريمه بهذا الصدر العظيم لما جعل خلقاً أنثى تبعاً للذكر في قوله سبحانه وخلق منها زوجها ليسكن إليها إذ إلي يتدعي الرجل وهذه لا ينكل الإنسان أن يرد حكم الله أو يرد امر الله سبحانه وتعالى مفاقص في عالم السماوات فلا يستطيع الفقير أن يقول لماذا جعلني ربي فقيراً ولا يستطيع الغني أن يقول لنا دعنا ربي أتعذب بلنا هذا حكم الله يفضل وربه خي يخلق ما نشاء ويختار فبذلك التفضيل من خيث الخلق التفضيل من خيث القدرة خيث الخلق التفضيل من خيث التكاليف الشرعية حتى يجعل أنه هو تفريجاني وليجعل هذا النساء التفضيل من خيث الحقوق والواجهات والتكاليف لا يمكن لأحد أن يكابل في هذا نسوك الشريعة واضحة فيه وإذا فدت هذا في العدل أن يجعل مال الذكر ذعث مال الأنشى هذا هو حكم الله عنه تعالى يسيكم الله في أولادكم ما الذكر ليه بفضل الأنشى أن يستطيع أحدا يقول إن الأنشى تستشف أكثر مما أطاه الله سبحانه وتعالى لا يمكن لها وعلى هذا هذه قسمة الله من ضد تره التناوات وهذا حكمه وهذا شرعه يحكم ولا معقض لحكمه وما يفعل عما يفعل سبحانه وتعالى علمه عظيمة يقول رحمه الله ويجب التعديل في عطية أولاده على قدر إبتهم على قدر إبتهم هذا إشارة إلى ما بكرناه من أنه يجعل للذكر ضعف مال الأنشاء فإن فضل بعضهم سوا برجوع أو زيادة ألساء للتفريع إذا علمت أنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في عطيليسهم فيعطي للذكر ذيح فما يعطي للعنتاء فإنه إذا اختل ذلك فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الأصل فلو أعطى بعضهم ولم يعطي البعض الآخر قلنا له يجب عليك أن تعطي من حرمت لأن الله عز وجل أوجد عليك العجل فإما أن تعطي المحروم أو ترجع عن عطيتك لذلك الولد مثال ذلك كان له ثلاثة من الأولاد وأعطى أحدهم ولم يعطي الآخرين ولن تكن العطية لسبب خاص كما سيأتي أعطى أحدهم سيارة و هناك أخوان لم يرطيهنا شيئا نقول له إِنَّا أَنْ تُعْطِي الْأَخَوَيْنِ سِيَّارَةً مثلها لنسياره لقينتها وقدرها وصفاتها وصدرها وإِنَّا أَنْ تُفْحَدُ السيارة التي أعطيتها لهذا المفضل فإنَّا أَنْ تُعْطِيهُمْ جَمِيعًا أَوْ تَحْرِمُهُمْ جَمِيعًا هذا ما نص عليه رحمه الله تحقيقا للأصل الذي أمر الله عزهز الذي إِنَّا العدل لأن العدل لا يتحق إلا به إِنَّا أَنْ يُعْط فيعدل ويسوي أو يحرمهم جميعا فيعدل ويسوي نا. فإن لا تقبله ثبثت فإن لا تقبل أن يرفع مثال ذلك لو أن رجلا أعطى أحد أبنائه الذكور أرضن ثم توفي قبل أن يعطي أخوال الباطلين مثل ما أعطى أخاهنا. فتوفي قبل أن يرجع وقبل أن يسوي قبل أن يعطي الآخرين هنا. فالسؤال شيء يجي إذا كان الذي يعطيته الأرض قضبها وحاجها وثمت الهدى فحينئذ تشبت هذه الهدى ويلقى هذا الوالد ربه لمظلمة الأخير يلقى الله سبحانه وتعالى بهذا إن شامته ولداه فهما مجليان خيرا والله يخلفهما خيرا وإن أرادوا حقهما فإنهم مسؤول عن هذا الحق إما أن يرطيهم جميعا أو يحرمهم جميعا فإذا أدرقته الوفر نجأت وفر وقبضت وفر إن شاء الله سلام قبل العدم وقبل الرجوع فإما ممكن إذن تثبت العقيل ولملك هذا الولد ما أعطاه والد والأفضل دراً لوالده وإدرافاً لحق الأخوي أن يشكف لحق أخوي أو حتى لا تكون لوالده على والده تبعاً ومشؤوليه مما فعل إثنان ولا يجوز لواهب أن يرجع فيه ذاته أن يرجع فيه ذاته في اللازمة إلا الأب ولا يجوز لواهب أن يحرم انا من واحد غيره المرجع في هذه الهبة أهلا الدليل على التحريم فما ثبثت صحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لنا مثل السوق العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة ليس لنا مثل السوق عند علماء الأصول رحمهم الله عندهم قواعد أو يفتدل بها على التحرير منها قالوا منا يدل على تحرير الشيء وفّه بأشمع الصفات التي لا تجيبها الشريعة ولا ترضى بها الشريعة فبرض المثل بالكلب والعياذ بالله من ما يكون ليس لنا مثل السوق وإذا كان ليس لنا مثل السوء فمعناه أن منفعل هذا الشغل ليس على هدي من والسلام وليس على شريعته وليس على سنته صلوات الله عليه وسلم عليه كما أخبر عليه, عليه الصلاة والسلام في أكثر من فعل خرج عن هجم من سنته بهذا السوق فهو بدل أن يقول تحرموا يحرم الرجوع في العطية جاء بهذه الكلمات ليس لنا مثل السوق. وهذا كما يصنيه الألماء من الأساليب المؤثرة ونبغي للداعية والواعد ونعلم ونوشيه المربي أن يختار بعض الكلمات المؤثرة شريفة أن لا تشتمل عن غلوب وأن لا على القروض عن السنة وحد المبين في الله عليه السلام فالنبي عليه الصلاة كان بالإمكان يقول أيها النار لا يجد غجوع في الهدى أو يحل غجوع في الهدى لكن من ذلك إهداء أسلوب النبوي الخريم ليس ننام في السوق فاقشحرة الأبدان وغذلة القلوب ماذا ما هو هذا السوق؟ ان سيذكر ما هو الفعل الذي استوجب ان هو صدر بهذه الخطبه المذمومه المنضوكه التي تنذر انهنفس وواخر بعض اثباء الثمينه لثمانيه عشر من السنين نظر السوق الهائب في نفسه في كلبي النار بالمره الثانيه يقول كل كلبي الله يطيء فيكم القياده ضوصه ثاني بهذا يصف يقول بعض العلماء نستدل بهذا الحديث على تحريم الرجوع بفضره ونستدل بالتنذيب في قوله كالكلب يقيء فيما يأكل القيعة وأكل الإنسان لقيئه فضلا عن كي الكلب نفرم عنه لأن القيعة نجد إذا كان نجد على أن الوجوع نفس الشمل على أن نتحرم وعلى هذا فاروق لا يجوز للمسلم أن يرفع فيه ذلك السؤال ما هي الشكم التي يمكن تستفاد من هذا التحريم وقال إن هناك شكماً عظيم لأن الشريعة شرأة الهدى كثل للقلوب ويموجه وإذا أعطى الهدى وأعطى العطية والهدية ورجع فيها كان هذا من أبلغ ما يكون جرح للنفوس وإنهان لها فإن الإنسان إذا فرح فرح للعطية يحاجأ بالصاحبة يقول اعطي من موهدك فقد ارهنه. واهانه وربما اشعره ان قلبه قد تغير عليه بهذا. وان منذبته قد فقطت وان هناك عمرا قد بلغه عنه استوجد تغيير الاحسام الى الاساء لاخذ هذه الهبة والعطية التي اعطاه اليها. ثم هذه الصفة ليست من صفات الكرام بل هي النشيان اللي آن فإن النعيم الواجب لله هو الذي يرجع في هدته لأن الكريم أبدا الكريم لا يرجع في هدته ويختار أن يموت ولا أن يقول لرجل أعطي بي ما وهدك الكريم لا يرضى بهذا لأن النفوش الطيبة النعاذ الكريم العصيبة دائم ومجبول على بحمه وإذا نضرح إلى أن أخذ هذه الهدى فيجرح في أخاه ويؤلم أخاه اختار أن يجرح عليه عليهم المطاعب والمتاعب ولا أن يمثل مشاعر أخيه فيوفر في بكمه في راجعا في فيه بكيه وعقيد ومثلث صالح رحمه الله قطف عزيزة في هذا وللفضلاء والأخيار على مر العسور والدهور مواقف كليمة في هذا لا يرجع الكريم في أبيه ولا يرجع في فيه وإلى حدثته نفسه بالنسلم الصالح إلى حدثته نفسه بالرجوع يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نرعه من ذلك وضيّن له لا يوجود فإنه لن يرجع مهما كلف بذلك الأمر لن يرجع العظيم ثم يرضى بالله عز وجل عوضاً عن كل ثالث فمن استغنى بالله عز وجل ورضى بحكم وقمع أن الله سيخذف عليك إما الله سيعود عليك بكل خير وحدث ذا ربنا ناعف الله أنهم قال وان وجدت أعداد من وردكم ترسم فيه لفدقة أو هذة أو هذية ويحدث عند الظرف القاهر المؤلم يقول حتى لو ولدك مع أنه يحل الوارد أن يرتح هذة يقول ماذا ذلك كان من أعظم وأفعب المواقف عليه فأنتمي هنا بجوع إلا وجدت خلف الله عليّ بأحسن خلف لا يعوّض في جميعه أو عوّضه في جميعه أو أهلي أو مالي أو ولدي لا بد أن يخذ الله عليّ فلذلك ينظر أن ينسي من أجمالات وأن يرضى من أجمالي عن هذه الأمور التي نفّر منها من أجمال الله عليه وسلم حذّر منها وظّيّن أن أنها ليست على سنته ليست على هديه طيّم المصلّف رحمه الله أنه لا يجيز الرجوع في الهدى هنا سؤال الرجل تدكه من حقك أن ترجع مالا يقضر الموهود له الهدو وقلت هذا يشد مثلا لو كذل شف سأعطيك عشرة سأعطيك ما أو عندك ظروف طرعا عندك ظروف لا يوجد فتاعة سأعطيه وقد تقول له شاء الله السنة القادمة إذا دئتني أحمد هذا الموهود وأنت تظن أن الأمور طيبة والأحوال طيبة وقدر الله عز وجل أنها تغيرت الظروف فتفرح له ظروفك والله عز وجل على المشترين من سجيد فإذا طاءت عليك الظروف القاهرة للجياد استطيع لها أن تبدي هدة فهدية تكنها أنه لم يقدر هذا من حقك أن ترضي ولا يملك هو الهدى إلا بقربه أنه قد قضى الهدى وأخذها فإن النسر عليك الرجل لأنه يملك هذا القبر فما قدمنا ودينا إلا الأبد إلا الأبد فإن له الرجل في عقيته لولده من ابن وابنته فلو أعطى الواحد إنه سيارة ثم رجع عنها فأعطاه مجرى أرضا ثم رجع عنها كان نشقيه دائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في شديد السنن لا يشبني المسلمين أن يرقي عقية فما يرجع فيها إلا الوالد مع ولده وفيه إلا الأب مع ولده هذا يدم وهذا الحديث حسنه غير واحد من العملاء وحديث ثابت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يدم على أن من حق الوالد أن نرجع في عقيته مع أولاده لكن ينبغي أن ينبه على مسألة وهي أنه يجوج له الرجوع في عقيته لولده أولاً لعدة أمور أولاً أن ننولد مع والد كالشيء الواحد وقضينا هذا الذي صلى الله عليه وسلم في حديث الفريحين حينما خطب البقاء لما بلغه أن علي يريد أن يتزوج ابنة أبي جاهل وفهم عليه الصلاة والسلام أن هذا الأن في نوع من الإغاغة والأبية لبنته وله عليه الصلاة والسلام رقى الهندر وقال والله لا آذن والله لا آذن والله لا آذن إنما خاطمة ضبعة مني يريض من مراهها وقبين ما آدها والله لا يجتمع دقان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عزي الله فشاجحوا لي إنما خاطمة ضبعة مني ولن ضبعة من الشيء القطعة منه فإذا كان يريد أن يرجع كما في ماله هو ولذلك لا يجد للوالد أن يعطي زكاثه لولده ولا يجد للوالد أن يعطي زكاثه لوالدي لأن الولد والوالد في الشيء الوافق وإذا ثبت هذا ثم أددلت الصنرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يستثنى يتحق الوالد أن يرده ثانيا أن المحبة التي يمكنها الإبن لأبيه والجنس لأبيها لا يمكن أن تغيرها من هذه الأمور الدنيوية خاصة مع عظيم الإشكام وعظيم التضر في ثالث الزمن من الوالدين على الولد من المعمة العظيم هم من الجليلة الكريمة لا يمكن أن يدخل معها الششخص الظن وتنظر في حكمة الشريعة حرنا الشيء لأسباب فإذا زالت الأسباب حكمت لشلم ومذلك قال العلماء رحمه الله يهدوج للوالد للأب أن يرجع تعقيته في لإبنه الوزنين هل الأم منزل منزلة الأب واذهاني للعلماء من أهل العلم المنقار طبعا جناهير الثلاثة والعلماء رحمه الله كاد يكون يجنان على أن الوالد من هناك قول ضعيف وشاب عن خاصة من خالف السنة والحديث واضح في هذا يقول ليس من حق الوالد أن يرجع تعقيته في في الوالد ويفصل في المنز لكن الصحيح ما ذكرناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الرجوع لكن السؤال طبعا الجد والأم يرجع السؤال هل الأم تنزل منذلة الأب وهل الجد ينزل منذلة الأب أما مسئة الأم فوجهان بعض العلماء يقول إن الأم تنزل منذلة الأب لأن المعالم موجودة في الأب موجودة في الأم ومن خاشدة التي تخشى من الرجوع مدفوعة في الأم أكثر منها في الأب لأن إحسان الأم أعظم إحسان الأب ولذلك بيئة النبي صلى الله عليه وسلم أنها حق بحسن الصحبة وحقها آكل وأوجد وقال بعض الظلماء الأم ليست كالأب كما هو رواية عن إيمان أحمد ولذلك لن نصر إلى هذه المسألة حرّة بين الأب والأم وضيّا أن للأب ولاية والأم ليست كها ولاية على المرد والأم بفرق من الوالد والوالدة في بعض الأمور التي نفس الشر على التفريق فيها بين الـ الـ الـ الأب والأم يؤكد على أنه يملكت أب الرجوع دون الأم ولكن من جهة النظر ومن جهة المعنى يقوى قول من قال أن الأم تنزل منجلة الأب أن البيت فقد سناه الله أبدا وقال ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي فيثنى الجد أباً وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحسن إن هذا سيء وهو ابن بنته جد الله عليه الصلاة والسلام فالجد من الشيخ اللائد الأب في أحسان الشريعة كثيراً من نزم منذلة الأب وبناء على ذلك قال طائفاً من قلنا رحمه الله الجد هو وجوع كما للأب الوحضر وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا هو وله للأس أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يشتaidه أنا من الشيء جواب الحكم بجواج الأخل من أنغام الأولاد فالسنة ثابتة في هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحى عنه بشديد عائشة في السنة إنه قال إن أطيض ما أكلتم من كفلكم وإن أولادكم من كفلكم إن أطيض ما أكلتم من كفلكم وإن أولادكم من كفلكم ففي حديث جابة في السنة سنة بعض العلماء في قصة الولد مع والده في خضاء الدين قال أنك ومالك لأبيك فنظراً لورود السنة بهذا قالوا للوالد أن يأخذ ويتملك منهان ولده لكن بشرط أن لا يضر أن, يكون أن لا يكون هذا الأخذ في ضرر على الولد وأن لا يكون الولد مفتاج مفتاجاً لهذا المال المحضور الزائد عن حادث الولد. هذا الشيء الذي يجبه قوام حيش الولد لو كان الولد عنده خمسون ديال هي مصارفه لطعامه وولده ودراء الوالده لذلك أن يأخذها يعني هو محتاج إليها ولا يقال لأنه من خط الوالد أن يأخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك وبمن تعود وقد جعل إعالته إعالته لولاء بنفسه في هذا مقدمة على إعالة الغيب اجأ من نفسك وبمن تعوب فإذا ثبت هذا لا يأخذ ما يضره ويحتاج إليه ويكون أخذ الوالد بالنعروف لقول لمن يجود للوالد أن يأخذ ممن ولدي أخذ بالنعروف كما قال الله هذا أثر في الشريعة أنه إذا أجازت غيب الحكة أن يأخذ من غيره أخذ بالنعروف ولذلك هند رضو الله عنها لما اشتكت زوجها في حقيته في نفقته قصر في نفقتها في الصحيحين قال الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفي في وولدك بالمعروف فيأخذ الوالد له أن يأخذه يتملك من مال ولده ما, ما لا يزقه وما يحتاج إليه ومن الأسباب التي يضع الله إذن الضركة في, في مال ليس هناك سبب بعد طاعة الله عز وجل وحداء حق النام من الزخوات والصدقات ليس هناك أعظم من درع الوالدين في يبع فيه الضركة في المال ويبع به حسن عاقلة يجعله سبباً في حسن عاقلة الإنسان في مال ولا يأخذ الوالد من المال إلا تأذن الله ذلك الولد بشثن بالخير والشثنة في المال وهذا ما ينتظر عند الله من عظيم الأجر وقصف بهذا كثيرا وكان يذكرون عند عبدالسلس رحمه الله أنه كان من مال فكان لا يأتيه وارده فبعض المتأخرين ذكروا عنه بعض من لعب من المتأخرين أنه كان لفغل النوم وكان والده اشترى أرضاً او اشترى جاراً او اشترى شيئاً وأعجب والده جاءه والده وقال يا بني اكتب هذا بسم فلا يمكن أن يراجعه بكلمة يكتبه مراشرة بسمه حتى وضع الله له باركاً وضع الله له الخير ورأى قربة العين في الولده فأقر الله عينه في الناس فأقر الله عينه في الولد فلا يوجد شيء الله فيه مثل بر الوالدين و... ان احسان في الاحسان للوالدين مختلف الذي يعطي والديه قبل أن يسال الوالدان والذي يعطي الوالدين في احلك الظروف اشد الظروف والذي يراقب الوالدين بحيث ما يجعلهم في حاجه إلى احد وعبد الله من فعل غيره ويبادرهم بالعطاءهما بالعطيه قبل أن يساله هذا مخير منان عند الله تعالى ولا يوفق لذلك من موفق حتى إن الإنسان يصر رحمة ونسأ له في أثره ويجاب له في عمره وهذا في الرحمة فما ذلك لذكر الوالدين وذكروا عن بعض من 130 سنة حتى فقط حاجزه وهو متناسب وينشي بقوة لكنه لا يصبح حتى يذهب كان في بادئة حتى يذهب إلى آخر خيمة من ترابطه ورحمه قبل أن نفتغمنا تسقيه من مدن وكان يقول ما ذلك الصدقة تبارك لنا في أعمالنا حتى مللنا العجل فكيف يدعي الرابطين بر الله مدين خلصة الشاجة الشاجة إلى الطعام الشاجة إلى الكساء الشاجة إلى الدارة والسيارة والركوب الشاجة إلى الخائمن حاجة إلى العلاف والدواء حاجة إلى السفر من وفرحة لقضاء حاجة لا يستوجد الإنسان الرحمة والخير من الله من بعد تسريده نفذ بالوالدين فإذا ثبت هذا على الإنسان دعنا نحرص على كماله وأن يعلم أنه لاحر في هذا المال لا من نكتق الله عز وجلس ومهما أعطي لنا الأموال فإن لا قمة له إلا طاعة الله إلا يكون في طاعة الله عزيزه يكون سببا في سعادة الأب منظم أن النام النحن سبب في سعادته حتى يمنع والده منه ويسبح النام أعد عليه المالج هذا بشكل من المناظم إلا مكان النام سببا في السعادة لك أفعد الناس طارون الذي أوذي الكنون التي كانت تنوع العسر أولي في لحمل المفاتيش فقط من تساتيح التي كان فيها النام والخير فخصب الله به الأرض فهو يتذذل فيها إليه القيام النام لا يأتي بالفعادة إلا إذا بتغيبه من شاء الله فيأتي بالفعادة في الدين والفعادة الدنيا والفعادة في الآخرة فيتأذن الله تعالى المصاحبين بالرغة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة والإحسان بالنام يحجب ابعد عن سيئاته المتقدمه والمتاخره في الصحيحين من حديث اسامه رضي الله عنه ان اصل الرهب الله عن قام عليه الصلاه والسلام في غدوه في البشره فسال الناس من ينقذه من سبيل النار فجاء عثمان رضي الله عنه حب الذهب وشرب حليب النبيه فض الذهب ثم قام عليه الصلاه مره ثانيه فجاء هذا اسامه مره ثانيه حب الذهب في الحج فأخذ عليه الصور والسلام يقلب الدهل والسر ويقول ما ضر إسلام ما يفعل بعد اليوم لا ما تقدم ولا ما تأخذ فانظر في هوهد الله إسلام منه فكان سببا في سعادتي في الإنصاق في الجهاز والجهاز بعد ذائع يعني إذا كان إسلام أنفق هذا الناس في الجهاز وقال له نبي سلم ما ضر إسلام ما فعل بعد اليوم والنبي الله عليه جعل البت مقدم عن جهاز سال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحان الله بن مسعود سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي الامر احب الى الله قال الصلاة على وقتها قلت بسم الله قال بر الوالدين قلت بسم الله قال انذر في سبيل فان انفق مالك في ذني والدي ثم لا يضامك لا شك ان الوالدين اذا ظفرت ومن اسمه حاجب ان نان وان شاعد من عون لاخذ أنه إذا بخل على ولدي من أسلع ما يكون أن الوالد يحتاج ويقص في مواقف عصيبه فيأتي بولدي ويقول ويقل نفسه ولدي ويقول يا ابنين أحتاج إلى مال أحتاج إلى كذا وكذا ويقول والله ما عندي آس والله يشهد مفوق فيه الثناس أن يعنده مال وأن الناد ذائد في هذا والله إذا أردت أن ترى المحروم فانظر إلى هذا المحروم منذ الوالدي وهذا من المفوق إنسان قادر أن يفرية كربة والدة بعد الله سبحانه وتعالى أو والدته ويقض مكتوب اليد تحت إغراء نصف منار السور وشيطان يعد فقط فقر ويمر من فشاء والمنكر وزوجة تفدق عن دل وتخدم وولد مجدنة المدخلة يأخر ذلك كله على أشياء الواندين وفضل الواندين لأنه لهم على الإنسان بينا ما وصاه وجميل ما فلا شك هذا من أعظم الشرمات الإنسان مشرف إذا كان يريد مراكب الحمالات يبعى لوالديه حظ من غاكبه يبعى لوالديه حظا من الخير الذي يأتيه إذا جاءه حفظا كان البعض إذا جاءت أي هدية أول من يأخذ من هذه الهدية وأول من يقفل له وأول من يستمتع بهذه الهدية الظالدة وهذا لا شك أنه من أعظم التوشيخ من الله سبحانه وتعالى من عبد الله صلى الله عليه وسلم الله بذيك الشيخ ودداكم خير فيها فضيلة الشيخ يقول الثائم أشكرت عليهم ألق مقبول هداية طلاب المعلمين أو المنظف المدير أشاركم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير صلى الله على آله وصحبه ومعلمين ومعلمين ومعلمين ومعلمين فإن كان في عمل الوظيفة وقام بهذا العمل والوظيفة لا يجب له أن يقبل من الناس شيئا وقد حرنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الرجل لما أعطي لعزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات فزاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا لي يعني هذه للصدقات وهذه الهدية خاصة لي فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال ماذا لي أشتعلن على نال الله عز وجل ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا لي هل لا قاعد في بيت أميه ينضر أيه جانه أمراك فدل أن هذه الهدية جاءت لسبب العمل وجاءت لسبب مفرحة المفرحة المتعلقة بجمعة المسلمين وإن هنا عكب عليهم من القرآن السلام وضيّا عليه السلام عدم استخفاقة لأنها جاءت تابعة للألم ونصد ناهير الثلث والألم رحمه الله والخلف على أنه لا وجوز للإنسان أن يقبل الهدية على عمله وكان أمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أما اليوم فإنها للشهر يعني كانت النظوص أولاً طيبة وتعطي بالله في الله ولكن لما دخلت الدواقل كثرة المصالح وأصلح الإنسان يفعل سؤل وهو يجعل الدنيا أكبر غنيه صلى الله عليه وسلم ويحافظه الآخرة ولا يجعل الآخرة أكبر غنيه إلا من رحمن الله خاف العبد الصالح وتورق من هذا أنه يجعل المعلم وأن الله لا يجد لكل منهما أن يأخذ ولا من في شق أن يأخذ هداني لنا إلا من شخص كان يهدي إليه قبل الأمن والوظيفة فإذا كان الشخص يهديك يهدي الهدية يهديك قبل تقبل هدية لأنه لا يختلف الحال لأن هذه الهدية لا يشهد ثانيا يجوز لك. لا يجوز لك أن تقبل دعوته الخاصة بشكم لأنه مقروفا عن هدانك وَدْعَاكَ إِلَى وَهِينَ خَافٍ وقال عَلَى شَرَفِكَ عين الإنسان في مكانك فإذا بموظفينه من تحت يسمعون له الولائك ليتنلقونه ليتنبونه. من أكل طعام قوم ذلّلهم من أكل طعام قوم ذلّلهم له كان أبعث موظف عند الإنسان ودعاه إلى طعام كثرة عينه ولم يستطيع أن يقف في وجه يوم معين لأن المفوس مجبولة على الورع الذي الذي يخاف الله ويبتقيه تعد عن هذه السنة الكلية ويجتنب الصاحة رحمه الله لذلك أروا عن مواقف حتى ذكروا عن هذا الرشيد رحمه الله ورحمه الله ورحمه الله دخل عليه قاضي المعقبات السلام رحمه الله فقال أنا بالله سندي أمير المؤمنين وناشدك الله أن تقدر كتابه كان قاضي إذا قبل الخليفة الكتاب معناه أنه فتقاله من مقبع فقال الأبو هارون لا أقبل حسنة في التشطبي السبب الذي من أجله من قبل قال يا أمير المؤمنين إني عرضت عليها قضية من القضايا فجاءني رجل كان فيها رجل أظوماً غنياً سرياً فجاء في هذا القضية معه خصم قال سنظر في القضية فإذا جاءت تحتاج إلى تأمم منظر فمن أبدت فيها ووعدت خصمين أن يعود إليه بعد أيام قال فسمع الغمي أني أشد التمر فذهب واشترى وجمع تمرا من أنفس وأجوب أنواع التمر لما فجئت بكاتبي قد دخل علي بذلك التمر فقلت له ويش اثناء هذا قال هذا من فنان إلي فنان قال فأمرت بجلب الكاتب وطرفته ورددت الهدية العطية إلى صاحبها ووضعته ونزرته قال ثم لما حضره خصين بعد هذا السعيد قال والله يا أمير المؤمنين ما إن جلس بين علي عين والله مصويا في عين يعني هذا الاشتياق مصويا في عين قال بعض هنا كان معظم شايفنا في صويا في عين يقول يختمك ونقوله مصويا عين يعني وجد أن هذا الغم لما تكلف المال بالشراء ثم رده عليه أنه انكسر فجاء شيء مخصنع على أغنى فمسر له ما يستطيع يعدك حتى يبقى خصمان في عينه أو أنه ما زال حامقاً غضباناً على هذا الذي رشاه وتوقع أنه يفعل مع غيره كفعله ونظر إلى جرأته مع أنه حذر زال قلبه لحدثاً من السائل الأخير فلما جلس في الخضية في المسطة أن نراه ما دو منزلة مخشرة. وسألها أن يحكيه ما هذا من جئة الوراء كان السلام رحمه الله خاصون خوفا شديدا من الهداة والهداية والعطالة الإنسان إذا أراد النجاح يحرط كل شرف على الأمانة وإذا جاء إلى وظيفة أو عمل أو تجيز لا يسأل الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى والذي يتولى جزائك الذي يتولى مكاهرة فما عند الله باق وما عندكم ينفذ وما عند الله هضاء وأن عند الجزائي إذا من الله سبحانه وتعالى وأن عند العطية إذا كانت الله ومنظر إلى خالف حينما يأتي مخلوق ضعيف يقدم لك عرضا من الدنيا فتنظر إلى ما عند الله وما عند المخلوق فتؤثر ما عند الله ولا ما عند المخلوق وقد تكون في أمسة بحاجة إلى هذا الشيء الذي يعرض عليه وتصرفه عنك فيعوضك الله سبحانه وتعالى من خسن خلف ما نمشهك على ليس هناك أعظم من مكافأة الله لأمره وهذا شيء نقوله بأرسنتنا لكن يعرف لذة ذلك وطعنا ويعرف قدره من أرده المعاملا على الله رابحا وليظم الإنسان أنه يعصك عصيحا بأمره ووظيفك وتدريتي أنه خاصا أبدا فالنآمل أن الله عز وجل بيش فيها خسارة أبدا يرجون تجارة لن تبوه فالحسن بعشرة أضعافه بعشرة أمكالها إلى سبعين أشبعك إلى أضعاف كثيرة لا يعلم ولما قال بعض العلماء أن الله عز يقول بعد أن ذكر أنه الحسن بعشها أضعافها، بعشها أمسالها، بأكثر من الآية وذكر أنها كمذل حدة ومسنبل، عندها تتسبع السنادة، كمذل حدة، عندها تتسبع السنادة إلى سنة عقل الله يضاعف بمين يشاء، قال لي ماذا؟ يضاعف بالتوشيط ويضاعف الإخلاق لأن الشخص الذي تعرض عليه هدية غالية الثمن وهو فطير المستاج، ليسك الشخص الذي تعرض عليه هدية وهو غنى غير المستاج ولأن الشخص الذي تعرض عليه هدية والرشم من قويناً قادر ليفتك الشخص الذي تعرض عليه وهو قويناً قادر من بعيد فتحصل المضائب والفضل من الله سبحانه على قدر البلد فإذا جاءك الطالب يريد أن يعطيك الأطية ويعطيك الهدية لا يجعلك أحدها وهاي أجوز لندبك أن نقبل أن تلناه له ولا هدة ولا هدية وهذا كما ذكرناه نقص عليه الأهناء ومن الله الوروث السنة به لأنك تؤدي عمل واجبا عليه ولأن فتح هذا الباب يختف عن الناس كثير من الزهاء فيها باب طاشق في الهدية ويجامل ولذلك يجب أن الإنسان من تعد عنه الأمور نصيحة لله وبرسوله عليه الصلاة والسلام ولعاملة المسلمين فيما هو مرضوط به من المصالح العامة والمسلمين والله أكبر الله رجل واحد والدي من لغا من المال ثم الآن يطالبه عند القضاء بيرجاع ماله فهل لو أقرى الوالد لأنه أخذ من الواحد مالا قل يطول على أنه دين الله إلا هنا المخرج في هذا أسابق الله المخرج الصدق قال يا بني أصدق حيث فظن أن الصدق يضرك فإنه لا يضرك تلين ولا تكذب حين تظن أن الكذب ينفع فإنه لا سعكه وضرك إذا كان المريد ان يقر ان طب انه هو هدى لكن قضاء لو إلى القضاء واقام ان مؤخذها من هدى وقضى بها انه هو هدى وقضى الهدى فالقاضي يقضي في حكم الهدى والمفاده من هدى من هذا تشكيل عند البنان وهذا يختلف حتى الاختلاف ما بعض البعنان يرى أن الهبى والهدية إذا أعطي أفضل في ولا ينفح في الرجوع فيها لأن النفس فيها واضح وهي ما فيها النبي حرمت هذا الشعب وبناء هذا قالوا لا ينفح أن نرجع وقال بعض البعنان له حق أن نرجع وهو آثم يأثم بالرجوع لكن الحق أن يأخذ المال وهذا يختلف حسب الاختلاف ما رتحه وقاضي في هذه المسألة الله تعالى أشابه بسم الله ضرية الشيخ من كان لديه البيتان وعطى كل بيش النصاريخ بالتي يحتاجها فهل هذا عجل أم أن العجل أن يستاوي العجل كأن يخطط منبعا من, من تستاوين بين البيتين ولو لم يكن البيتان بذناء نفس العجل من الأبناء أشابه بكم الله العجل بين الزرجات واجب شرعنا وأجمع العلماء رحمه الله على وجود العدل بين الزوجات أما طريقة الأدل فعندنا أصول وعندنا فروض الزوجات أصول والأولاد فروض فالزوجة التي لا ولد لها لها شكم يخالج شكم الزوجة التي لها ومعها إذا يعطي يقدر النبلغ للرأس لأنه هو الأصل ويقدر مذنغاً للأولاد فإذا كان يعطي الزوجة مئتين على الرأس والولد يقدر نفقته في كل شهر مثلاً مئة إذا كان عنده مصاريخ في مدرسة، الدراسة، مثلاً كان عنده مصاريخ قد جرى خمفين فحينئذن الزوجة التي لا ولد لها يغطيها الزوجة التي لها ولد يعطيها محكل لرأسها لها هي ثم أولادها يفضل بينهم بحسب النفقات إذا كان الولد أمه تصرف عليه في ملبسه ومطعنه وبراسكه ليس كالولد الذي يصرف عليه في مطعنه وملبسه فقط إذا طرأ طارق طبعا هذا نحيث الأصل الأولاد يقدر نفقتهم في الطعام والشراب ويعطي أمهم ذلك مثلاً الولد خمسين ديال عندها ولدان يعطيها مئة لها مئة لها ومئة لأولادها إذن هذه المرأة لها ثلاث مئة المرأة الثانية ليس لها ولد يعطيها مئة فيه قد عدل بين الزوجات فإن وجد الولدة الثانية فحيني ننظر إلى ولد هذه وولد هذه وما من المفق فإذا كانت كل واحدة عند ولاجتها لولد يحتاج ولدها إلى غياء أو إلى علاج أو إلى شيء كان العدل بالعقية من جهة الأصلاب ومن جهة الغروف فالذكي عندها ولد ينفق عليه في غياء من بشي أو كردان في في, في هذا إذا ولدت الثاني عاملها مثل ما يعامل ولد الغروف هذا العدل لا نقول لهم من البداية يؤتي مثل ما يؤتي هذا لا سبب حر فيعجل بين الزوجتين في حام الولادة يعطي هذا مثل ما يعطي هذا لن يكون عزل بينهم وليس المراد انه مثلاً لو ولدت خديجة وعاقشة لم ثلث فأطى 50 نقول اذا هو عاشي 50 هذا خطأ ويقضي بعض طلب العلم الأشباب الخاصة العجل فيها إذا طرأ مثلها عند الأخرى فيكون عادلا بين جوجاته وأولاده في الأشداد وفي الأصل, الأصل وفيما يطرأ عن الأصل في الأصل مثل النفق للطعام الشراب فيعطيه مثل بعضهم ويسويه بينهم لكن عند بعض العلماء طبعا خلاف مثلا خلاف الأناقض فيكون بكل في إمرأة في منطقة العيشة فيها رخيصة وامرأى في منطقة العيشة فيها غالية يقولون يجب عليه أن يعدل بإسكانهما نعم في المكان الذي عيشة رخيصة أو عيشة غالية فإذا لم يتيس له ذلك ورضي هذه في المكانها وهذه في مكانها عامل في النفقة بسبب الحال فأعطى عطاءً لهذه التي في العيشة الغالية بما يتناسب بشاملين رنام وفقرة على الأصل يقرر في النفطات وأعطى في العيشة الرخيصة بما يتناسب من الحالة الإنسان الأولى أعطاه مثلا في العيشة الغارية يكون مثل في الولد مثلا الوسط 200 والأعلى 300 والأدنى 100, 100 في المعيشة الدنيا يكون الأعلى 100 والأوسط 50 والأدنى مثلا 20 مثلا يكون قد سوها في العقية بخسر البيئة بخسر المكان وعلى هذا فإذا هدل يتقى الله هنا فعالا فأعطى منها الزوجات على قدر كرسولة دونهنا في القدر العقية وأعطى عند الأسلاف المنشدات فإما فينا إلن يكون قد ذرئت ذنته وسلم شاء الله من التبيع والله فعلا أشاهد في الله في الشيخ كورساني إذا أدرست ركاة الثالثة وغادعة مع الإمام هل تكون في حكم وهيئة الأولى والثانية من نسبة من حيث قراءة الفاتحة وشورة أسابق الله هذه المثلة في أخلاف من العلماء رحمه الله بعض العلماء يقول ما أدرست مع الإمام تعفجره أول الفاتحة فإذا صليت الظهر الأخيرتين أدرست الأخيرتين فقرأ بعد الفاتحة سورة والظهر يصيب لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ فيه من سوره هي لكن في العشاء يقولون في العصر عفوا يقولون انه يقرأ الفاتحه والسوره لانه يعتبر صلاهه هي الاولى وبعض العلماء يقول لأ بل صلاهه كما ان هي الاخيره لانك ستقضي ما فاتك والصحيح انه لا تتم من القيام يكم ولا يقضي وبناء على تكون صلاه المؤمنان هي الاولى أ هذا في الأول والأقو أنه تبج حالي على إن في اوولقرسي في وقررى والفاات حتى و في منها وال الله صبيلك الش إذا كانت مع تتو على العبد ولا ييسته لها شكرا كان هذا را من الله حسسببخ الله بسم الله الحمد لله والسلام على خير صلوة الله وعلى آله وصحبه ومعه الله ودعك فإن شكر الله سبحانه وتعالى على نعم من أعظم الأسلام التي توجد محبة الله من العزة ولذلك أثنى الله من توقف سجر كمانات فما عده نوف فقام كان عددا شكورا واخبر سبحانه وتعالى ان اعطيهم حق الشكر وانه من ذكره سبحانه ومغنما ومن عزاه في وقاعته من الله الشكر وحب الشاكرين احب الله الشكر فتامل بالوجود لاهل ما شيء شرط لا الله الشكر فتأذن بوضع دركة, دركة لحبه فما من حب يشكر الله في نعمه إلا بارك الله له فيه وأحب الله الشكر لأنه إقرار واعتراف لقبله سبحانه ومجسا وتناء وتنجيد لله عز وجل والله يشب المجس ويشب أن عليه سبحانه بالذي هو أهله وهذا من الحقوق لأن سبحانه على عباده أنه يشكر سبحانه على ما أفضل وأولى الذي يشكر الله وحده لأنه يوقن ويؤمن لأن هذه النعمة والفضل كله لله سبحانه وتعالى وللأعظم المقامات العبودية أن نستشعر الحب نحنة الله جلال جلاله وعند ولذلك لما رأى سليمان عليه السلام عشر برقيس ما قال انظروا كيف أصبحنا انظروا كيف أصبح النسافات البعيدة قريبة إلينا أو تقدمنا أو تطورنا أو كذا إنما رجف خلبه الله سبحانه وتعالى وكان أول لا نطبه هذا من صل ربي يدونها شكرا ليس بحولي ولا بقوتي ولكن بفضل الله وحده لا شريك له هذا من فضل ربي بيدي واني شكرا معك فهني أنك مهني لكل عبد شافر إذا دخل إلى بيتي فرأى الأمن والأمان في أهدي ووعده قال هذا من فضل ربي بيدي واني شكرا معك فر. اللهم نكي الحم اللهم نكي الشكر هني أني عدم إذا أنهم الله عليه بالآفن بالنظر إلى مريض اوشقين قال في قراره في قلبه على بلسانه ان عند هذا من قدره الرب من اي من اذكر الله هل ان من تمضي علجه طرف عين الا وهو متفكر متدبر في حق الله وانا الى الله الذي تفرع عليه فضاح من هذه من من الخير الذي يغدق عليه من الله وحده فاشكر الشكر طريق الخين والبركة لنعبد في الدنيا والآخرة وأسعد الناس في هذه الدنيا من شكر لأن الله لا يعطي الشكر إما لأصلح لذلك لا يجد عدًا شكورًا إلا وجدته صادحًا لأن الإنسان لا يرطى نعمة الله سبحانه تعالى كما قال إلا بفضل من الله سبحانه تعالى والله أعلم كيف يضع فضله ذلك فضل الله يؤتيه من مشاهد من الشكر أن يذكر الإنسان أن يذكر العبد ربها يا أعظم من الله جل ورزيزنا في الإسلام الحمد لله الذي لم يدعى سدودنا للحجر ولا لشكر ولا لبطر ولا لقبر ولن يدعنا نعتق فينا سواه سبحانه جعل قلوبنا له الوحدة لا شركة هذه أعظم مئنة أنعم الله عز وجل بها على أبي وأعظم مئنة أن تنبه سبحانه علينا وَلِلَّهُ الله عَلِيْكُمْ أَنْ هَدَأَكُمْ لِلْإِسْلَامِ إن فيها نعمة فوق هذه المعمة فهذا من أعلم الشكر تستشعر هذه النعماً عظيمة وفق اللهم لك الحد على نعمة الإسلام وقف عبد الله إذا قمر الله عنه وعقضاه على الصفر فقال اللهم إِنِكَ في فِي كِتَابِكِ ادعوني أشترك لكم إنك لا تخلص النعاء اللهم فلا لهدتني نعنة الإسلام فلا تسجدها مني حتى تترساني عليها وأنت أني يرى تنظر كيف هذا الصحابي الجليل لأن أعظم نعمة الله عليه في الإسلام شكر الله عنه انظروا إلى إباد القبور وإباد الإشجار والأحجار والأبقاء يدعو من دون الله ما نعرفه وما لا ينسى ذلك هو الضلال المتعين يدعو لمن ضره أقرب من نفعه الذي أسمى الله والإسلام الشيس تصور وأن الإنسان العياد لله في بيئة تأكف على هذه الأسلام والأسلام اللهم تتحمل على المعنى في الأسلام فما فضل الله ذي النهنة وزادها أن جعلك في خير الأبيان وأحدها إلى الله سبحانه وتعالى وجعلك من أزباع خير رسلي وأفضل رسلي صلى الله عليه وسلم وعلي. ومما زادني شرفا وفيها فكتب رخصي أطأت غيى دخولي في ندائك يا عبادي وأن خيرت أحمدني فيها هذا الفضل العظيم لم يعدك لنا في التوخيم فقط بل جعل لك نعمة التوخيم وجعل شريعتك أفضل الشرائع التي تتبعها تسير على نهجها وتهتدي بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم عن الشكر أن تثنفك السنة أن تثنفك هدي المدى صلى الله عليه وسلم وأن تبدل هذا الهدي وأن تشرب كل شيء يردوك إليه من الظلماء العاملين من تنسكين بالسنة من صلب الصالح لهذه الكمة والتابعينهم بإحسان تشد مجالسهم وتدقوا لهم بخير شكرا لله ومن أعظم النعمة التي أحمد الله جزيلا لله هو حق من تشكره نعمة في وجود الرغبة بالعلم وطلب الإن وفي سير ذلك فكل من نريضا على الفراش وعلى الأسرة يتمنا نجسا من نجال في العلم وكل من جاهل في الحمد أو جدل أو وعق أو نجب أو وهد يتمنا أنه جارس وعلى الأسرة يتمنا نجسا أنا أطلّمه ومنّي وقرّمي أن يفتح السببك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق حالٍ أخذ المعنى الضحاب اللي نحن من الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا من الأعظم نعملت السوجي لشكر لذلك الوالدين والله يقول أني شكر لي ولوالدين فجعل الله شكر الوالدين مقروماً بشكر يا سبحانه وتعالى وكلما دخلت على والدك والوالدين شكرتني أن قلتني أن تكون ذلك الوالدين مثل الله عز وجل وردال أبو هرائب صلى الله عليه يقول السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته ورحمة الله كما ربيتي من صغيرة هنا تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله كما ضربتني كبيرا فهاتب كل إنسان شاثر لعنة الله عز وجل عنه ولذلك افن الله على خليله وصده إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه فقال سبحانه شائك ربي عنهم دع له قانفاً لله حميم فالذلم يكن من المشيكين رعفنا عليهم لفنا التوحيد لك لأنه إذا كان حميثاً ولم يكن من المشيكين فالخميه يقعنا على الشكر وأنه على ذلك خص الله الشكر بالنورين فقال حميثاً شاسراً للذين فالله سبحانه وتعالى جعله كله في الشكر يشكر الإنسان ببنا ويعترف أن هذه المنظمة من الله بحده لا شريكاً ويعتقد الفضل لأنه مفضل كوالدين ومن علمنا ومن أجدائلهم عروفا كما تولى رعايته وهو صغير كعني الشأي يتيم وله أحق قام عليه أو قلوب فنثل هذه الأمور هي أن الدين والبنة ينبغي شكرها ورؤية قال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله أي لم يشكر الله شكرا جاملا من لم يشكر الله يشكر الناس لأن الله جعل الناس هذا من الأسباب الرحمن في هداءتك فالله لا يشد مكران للجميع وكفر النعمة وجهد الأضر يجيس الإنسان مع والدين فإن يكفر نعمة الوالدين أو نجيس مع قريبه الذي رباه وقام عليه أو الذي أكبرني أحسن إليه حتى إذا شبه وقضه كأن لم يكن هناك إحسان وكأن لم يكن هناك صبر نسأل الله سلامك للعافي فمن أشعر من يكون من العبد نتكفوه من المغلق ونكرامه من الجديد لا يجد المصر يكون بهذه المنزلة من لمنقوته ولذلك قال صلى الله عليه وسلم شفظا لأهد المنزلان كذلك مع الألماء والعلمة والصلة الصالح نقرأ قطبهم ونتعلم وبعد أن نتعلم ونمال صدرا نجس نخلق رأي الألماء ونتكبأ فقطاتهم وخطاءهم على حدود تشويره المنمين يا الله، هذا من كفرهم يمعن لنقل رحمه الله برحمة راسعة جلاله من نشوبة ونذكره من ضمين ونأمل بحبة بفضلهم ونشيد بما آثين اعتراحا بفضلهم أطلب الله رحمة الله سبحانه قالوا صلى الله عليه وسلم حفظ الأهد من الإيمان إذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم مع علم منذلته ودرجته تقيل له عائسة رضي الله عنها كان يذكر صول الخديدة بعد بوتها أعظم الشكر تذكر بعد موت الإنسان وذهابه اذكروا هذا الحديث فهو الان ان بقاء سائق الله خير منها ان لم تكن عزيزا الله خير منها وغضب عليه قال لا والله ما والله قسم اقسم به الله وسمائها وعلي وفاء لا والله ما الله خير منها فبعض الانه على ان خلوده افضل من الله لا والله ما من الله خير آمنت لي من الناس آمنت لي وقد من وصدق الناس وصدقتني وخذبا من الناس وورثتني بمسيها ومالها ما عدى لي من يوم خياله ورجع مرة ثانية فهذا بستجد الرجل السبير السنة يا أخي العمري كان بعض مشايخنا رحمة الله علي كانت أهو زوجة قامت على حاله وشأنه فلما كبر وكبرت جاءه أحد مشايخ من جملائه وقال له يا شيخ هل ستقلش فقد انغلقت الاصحاح من حطمه ولكن اين لقاءه منهم حتى لو كان في كل مره لاحظت منهم يعني اكثر خاطر من في اخر حياتي طبعا ما يعني هذا من انه نترك السعده او جماله انما من راحه البال انه رائع من زيد ترى يعني انت في قلب هذا مثل خاطر هذا الله لنا بالبريه فيشان الانسان يحصل البعض يحصل عن ديون جار يحصل عن اضر او ارق وكل من له معروف يشكر معروفه بعد شكر فضل الله الذي عليه فيشان بكل جميل وان لا يحصل هذا المعنى كاستبدال بالجاء او فهذا كله مما يحبه الله ويرضى كما كان نبي ابي قيم الجوزيه صلى الله عليه وسلم فينا الشاذلي وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان على غفر الله له ما, ما تقدم من ذنبه فقام تاخر فقال حتى فتطرت قدماه فقال تهني من نعم غفر الله لهم انهم غفروا لنا خصنا هذا وقد غفر الله لهم من تقدم من ذنبه ومن قال أَفَلَا أَكُونَ أَبْدًا شَكُورًا فسلسان وحبّل الشكر إلى عباده وعنبيائه وصفة خلقه حتى إما في آخر أعماره على هذه المرتبة يكونون الليل حتى تضرر قدمات صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أَفَلَا أَكُونَ أَبْدًا شَكُورًا فهميئًا رزق الله بالشكر ورزقه في الظنائنا من عرفة القدر ومن قاملة من أروف من أروف فهذا كله من فضل الله ونسأل الله العظيم من عظيم, عظيم إِنَّهُ بِيُّذَالِكُ وَالْصَعِبُ الْعَلِيُّهُ أصابكم الله صغيرة الشيء لا سخن تداول ما حرم الله تعالى إذا استعمل كل طريق بالعلاج ولم ينفح مثل تداول حين التجيل أصابكم الله اختفاراً لا يجوز التداول بما حرم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ اللَّهُ لَنْ يَجْعَلْ شِفَاءَ إِنَّكِ هِمَا حَرَّمَ عَلِيْهَا ولذلك لا يجب التداول بشيء أم الحنزير ولا يجب التداول بأي شيء أم وقال بعض العلماء من أن يجب التداول به بقوله سبحانه إلا ما اضطردتم إليه لكن هذا مثل نظر لأن الحقيقة التي يندغل من تنبه لها من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله, عن إن الله جعل لكل دائم دواء إلا الموت والهرم فلن يجعل لهم دواءاً ثم صحي عنه عليه الصلاة والسلام فإذا أثبت أنه يكون دواء فليعلم من يبحث عن الدواء أنه ذالاً يوجد دواءاً أن ينضيصه العيد لعبد النسلام إنما العيد المظلمي القبولي يعرف الدواء والدع ولذلك هل يرخص وإذا تستعجل بعض العلماء يختبئ لمن يضطر أنه أظن بالسلام أخبر أنه ما أعلم ذا من داء إلا هو له دواء حرفه من حرفه تجل من ذا فأصلح الخطأ في التقصير من عن من هو حارف في علاجة كثير وكثير الله أمار كنا مننا الناس منها وهو المحرمة وإذا بنا نساجع أبا إبا إبا قد جاءنا الرجل ويقول الحمد لله اعتقيت الله وجعل الله لفرجا ومحرر فإذا بي أجل علاجا في كذا أو أجل دواء ومكلا نتق الله عبدا إلا جاء له من كل هم من فرجا ومن كل داء دواء فالإنسان يحتفظ ويحرص على سؤال أهل الخضر والعلماء بالتب الحالقين به إن الله سبحانه وتعالى تلهمه ما هو أنزع وأنفع جدائه وضلائه تعالى لعلم شاء الله جلد بإذن الله جلد ساعة مستعدة لدخس جدا بإذن الله جلد ونفى الله يدينا من جعلنا فعلناه من جعلنا خالصاً من لكن يحبني نرده بحقيقة على الله يألم أنه يحب الخير لكن لا على الله وكرنا ولله الحمد أجد من السلوى الفضل الذي أعطاه الله عزيزا وحبه وليه ولكم بهذه المجال والله إني لا أجد من شقة ولا عناء منذ أن أراكم وأقول هذا والله يسهل على ما أعطيه والحمد لله لذي نسفر بطبري وكرمه منه في جدة أعز علينا وعلم الله سبحانه وتعالى نامونا من الخير ونغيبت الضمائن نفسنا منه من نصيحة ودعض الإخوانة الله لله أظن توسعوا في هذا الأمر وأسائل إلى بعض أن يشائص ولم قد تكون جائدة عن حب فيها أدية لهم ولا ولا دائماً فيما وقع أي إشكال بين داعية أو داعية أو شيء أو آخر وحمد الله لا إشكال بينهم دائماً يحرص طباب الإله عن أدم الدخول بينهم هذا أسئل وأحكم وعظم وأبرأ لبناء لأن الإنسان إما يكون مغتاداً أين من لا والله ما جعل الله إلى ناء سبباً في جنة العقدان ما نجعل الوداء المرتبين محقنين بحق يوله يعدلون ما جعله الله من ومتقاص المناس ويحرص الإنسان على نهمه إذا رأى شخصاً آخر شيء الشيء والخاجع على نهمه ومتقصاً ويلمه أبرأتاً إلى ناء لا هفرنا والبكاوف المشائة والقضناء بهم الحق يعني تصور رجل من عامة المسلمين لو شوهر به ماذا يكون الضرق عليه وعلى, أولاد وعلى, وعلى, وعلى أولاده وعلى جريته وعلى إحوانه وعلى طلابه والأمر الحمد لله يسير لكني أنا دمي حبتي للإحواني تقول لهم يعني ما أريد أن يكفر هذا الشيء ولا يكفر شيء ولو أنه جدا أن يكون قد طلب مني من بالعظم الشيء أني أصرح في هذا صيانة لحق الشيخة في الحمدان صلى الله عليه وسلم الكروب ووفقنا وليان نواتي بيها الله هذا الأخيران الحقيقة بصعنا أم أفضل من الستخد والحقيقة حكثت أن أصدر حكثت أن أصدر حكثت أن أصدر صدر ومقتها أصدر على أن ناضي نوضي الأخطر فمدئ إلا كل الشيخة في كل محبة ونوضي واجتماع في الشيخة في ندوغين في بعض الأمور واضطرحة في الأمور ولا أشب أحد نضخذين فكل ورد أن تحفظوا للشيخ فرنة وأن تحفظوا له فقّا أن تصروا أخوانكم بهذا والضمد من شعر الله حسن صلى الله عليه وسلم ونحصينا من الزلم أن يصدقنا بقوله العلم ونهدينا إلى السرع السبيل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم